Oh yeah. تذرعونه أن المزارعون لنجاه ولدى الله عقام الله خط الله الله الله الله, الله. الله يبتع عليكم ما شاء الله لا قوه الا بل نحن من المزن؟ اَمْ أُمّ أَمْ زِدْتُمُوهُم مِّنَ الْمُذّ نَحْنُ الْمُنَزِّلُ نمزی لون لونت ه و دار نه ا انتم انشئتم شجره نحن المنشئون أم نحن المنشئون ام نحن المنشئون ا انتم انشئتم نحن المنشور نحن جعلناها تذكرة بذ